إذا كان الله قادرا على أن ينفع الناس وقدرته على النفع قدرة مملوكة له وفي مملوكا ولا تقاس بقدرة العباد على النفع فيما أذنوا فيه فلماذا يفتح باب نفع العباد لبعضا فليتوجه العبد إلى ربه أليس في هذا ربطا بالخالق مباشرة لماذا ربطنا الله بالأسباب الجواب عن ذلك هذا سؤال عن فعل الله سبحانه ما هي حكمة الله في أن يجعل لنا أسبابا لا أعلم جعل لنا أسبابا لنشبع والله قادر على أن يشبعنا بل هو قادر على أن يجعل جسدنا لا يحتاج إلى طعام يستمد الطاقة من الضوء أو من الهواء الله قادر على ذلك أو لماذا جعل جسدنا محتاجا إلى الطعام هذا سؤال عن سبب فعل الله سبحانه لماذا خلق لنا الأسباب ولم يجعل لم يسد حاجاتنا من غير أن ناخذ بالأسباب الأسباب التي جعلها الله سبحانه أيضا ليست جميعها أسبابا طبيعية ليست جميعها أسبابا مادية بل جعل منها الأسباب المادية والأسباب المعنوية تفصيل هذا يأتي إن شاء الله